إلا إله رحيم رحيم فألا بعذاب تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار صدرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما صارون لهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يوم الدين ببنيه وصاحبتيه. وأخيه وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا ثم نَزَّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِشِفَاءِ وإذا مسه الشر جذوا وإذا مسه الخير منوا <تصفيق> الذين هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ بَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لا يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اسم الله المامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا لا Szanowni Państwo, Panie i Panowie Posłowie, Panie Komisarzu, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكره فما للذين كفروا قبلك محطعين عن اليمين وعن الشمال عزين كُلُّ أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم no law hum la يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى